ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشروا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء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 فذوهم وما يفترول ولتصغوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه ولينقترفوا ما هم مقتربون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبَاتَرِي حَكَمَهُ وَالَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا